بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خیرت الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى العرواح التي حلت بفنائك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 على جميع اهل السماو فلعن الله امتا نسست اساس الظلم والجور عليكم اهل البيت ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم وازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله امتا قتلتكم وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُمَهْدِينَ لَهُم بِالْتَّمْشِينَ مِنْ غِتَالِكُمْ بَرَيْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَمِنْ أَشْيَاعِهِمْ وَأَطْبَاهِمْ وَأَوْنِيَاهِمْ يا أبا عبد الله اني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله أعلى زياد وعلى مرضى ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله بن مرجانة ولعن الله عمر بن ساور ولعن الله شمر، ولعن الله أمة أسرجات وألجمات وتنقبات لقتامك بأبي أنت وامي لقد عظم مصابيبك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثالك بعمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه الصلاة فالدنيا يوم الآخرة يا أبا عبد الله إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراوة ممن قاتلك ونسب لك الحر وبالبراءة ممن اسس اساس الظلم والجور عليكم وابراء الى الله والى رسوله ممن اسس اساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى اشياكم ورأيتوا إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموظالاتكم وموظالات ولیكم وبالبراأة من أعدائكم والناسبين لكم الحر وبالبراأة من أشيائهم وأتباعهم إِنِّي سَلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَبَدِيٌ لِمَنْ ظَالَاكُمْ وَعَدُوٌ لِمَنْ عَدَاكُمْ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي يَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاهَةَ مِنْ عَدَاكُمْ أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم غدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة مصيبة معظمها وعظم رزيتها في الأسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا من من تناوله صلوات و رحمت اللهم اجعل محياي محيا محمد و علي محمد و مموت محمد و محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابنو أكلة الأكبار اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موت وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم العن ابو سفيان ومويه ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنه وبدل عبدي وهذا يوم فرحت به عزياد و آل مرها بقتلهم الحسر صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب العليم اللهم إني يتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا ويوم حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمضالات لنبيك وآل عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وعلي محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشاوعت وباعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناغه عليك مني سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وأبدأ به ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مرضان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابه الحمد لله على عظيم رحمتك اللهم ارزقني شفاعه الحسين يوم الفروج وثبتني قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بدلوا مهجهم دون الحسين عليه الصماء